أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم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 أعطوني بأخي لكم من أبيكم ألا ترون أنني في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تعطوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا قلبه هم يرجعون، فلما رجعوا إلى أبهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نقتل وإن 119. وإننا له لحافظون